مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلَهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقُوا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ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 إليه أدعوا إليه ما أب وكذالك أنزلناه حكما عربيا ولئن تبعته وأهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله مولى الجيوش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 يرنك بعض الذين عدوهم أو نتوب فينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أو لم يروا أن نئ الأرض نقصها من أطرافها والله يح. املا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الداء